بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصّلت من لد حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم من نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويوتق الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير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 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قِيلَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ان الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده ليقولن ما يحبسه الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس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 تنذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتره قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينه من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إمامه ورحمة أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَارٌ مُعْبِدُهُ فَلَا تَكُو فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَب بِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمْ مِنْ مَنْ افْتَرِي عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَا أُولَئِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلَ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ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 أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال المنأ الذين كفروا من قومه ما نريك إلا بشرًا مثلنا وما نريك تبعك إلا الذين هم أرذلنا بعد الرأي وما نري, لكم علينا من فضل وما نري لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين.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 طرتهم أ تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما ياتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتريه قل إن افتريته فعلي اجرامي وأنا بريء من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 ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب حتى اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه الا قليل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 ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم أمر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا ارض بلعي ماءك ويا سماء وقلعي وَيَا سَمَاءُ وَقُلِعِي وَغِيْضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّا فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بِنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ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 قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِعِلْمٍ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِنْ مَنْ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 ان للمتقين والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينه وما نحن بتاركي الهتنا عن قولك وما نحل لك بمؤمنين إن يقولوا إلا اعتريك بعض آلهتنابسوا قال إني أشهد الله وشهد أنني بريء أم من ما تشركون من دونه فك دوني جميعا ثم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 فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيرٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنْ نا ولجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بايات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد واتبعوا في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه الا ان عادا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِهِمْ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ ان ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجو قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا في شك مما تدعون اليه منيب قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي بِهِ رَحْمَةً فَمَن يُنصِرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيفٍ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فذعوها تاكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في ديركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب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 أَلَا إِنَّ ثَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودٍ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسْلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرِي قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَيَ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إلَيْهِ نَكْرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةٌ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ لُطْؤَ وَمَرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَأَى إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قالت يا ويلتاه آلد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخ إن هذا لا شيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلم ما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء من ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردون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 قال يا قوم هؤلاء بناتهن اطل لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد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 ان رسل ربك لن يصلوا اليك فاسري باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امراتك ولا يلتفت منكم احد الا امراتك انه مصيبها ما اصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومه عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أريكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط وَيَا قَوْمِ أَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَ أَهُمْ وَلَا تَعْثَوْفِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَّ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ قالوا يا شعيب اصلواتك تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء وانك لانت الحليم الرشيد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 إِنَّا لَنَرِيكَ فِينا ضَعِيفًا وَلَوْ لَا رَهْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِيَ أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَدْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَنُونَ مُحِيطٌ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 والذين آمنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها الا بعدا لمدين كما بعد الثمود ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبيس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بيس الرفد المرفود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 مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم ياتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النيل لهم فيها زفير وشهيق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 ما يعبدون إلا كما يعبد اباؤهم من قبل لم لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم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 إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة الطرفين نهير وزلفا مِنَ الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين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 وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرِي بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَهُمْ فِي ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلن نقص عليك من أن